يصر في منتديات الطريق إلى الجنة أن يقدموا لكم هذه المادة السلام عليكم وحمد الله وبركاته أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا عمض إلا له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيء له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم إلا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.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 وكل ضلالة في النار نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبة المباركات ونسعله جل وعلا وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغرب الميامين رضي الله عنهم أجمعين مع حلقة أخرى من حلقات الهمم العالية استغلال الأيام الرمضانية ومع عنوان جديد أخلاقك في رمضان أخلاقك في رمضان فإذا كان تحصيل التقوى هو الأثر الباطن لإقامة فريدة الصيام فإن حسن الخلق هو الأثر الظاهر لها يعني فالتقوى يتعلق بالباطن وحسن الخلق يتعلق بالظاهر وصلاح الباطن لا بد أن يبدو على الظاهر، لأن كل إناء بما فيه ينضح. ولهذا يرى الصائم أو ينبغي أن يرى صافيا ساكنا أليفا تعلوه مهابة الاستجابة وأموار الطاعة إن لحسن الخلق حقيقة لا تكاد تخطئها العين لا تكاد تخطرها العين في المتحلين به والموفقين إليه يقول الحسن البصري رحمه الله حقيقة حسن الخلق هو بدل المعروف انظروا كيف عرف السلف حقيقة الخلق وهذه الأقوال التي نسمعها من سلفنا الصالح رضي الله عنها تعتبر ضوابط حسن الخلق بل ينبغي أن نزن أنفسنا في كفة هذه الأقوال انظر كيف عرف الحسن البصري رحمة الله عليه هو من إمام التابعين كيف عرف حسن الخلق حسن الخلق هو كف الأدى كف الأدى ها؟ وبدل المعروف وطلاقة الوجه في ثلاث كلمات الاعتبار أن الكلمتين كلمة أولا بدل المعروف هذا من فشل الخلق وكف الأذى. أنت كف أذك على الناس يعني الناس في هذا منفس الخلق. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دائما ولكن في رمضان أكثر. أنت كف لسانك ها ويديك عن إخوانك هذا تعريف الحسن البصري وأما القاضي عياض رحمه الله يقول حسن الخلق ها هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكائه وطرق الكبر والاستطالة عليهم والاستطالة عليهم ومجانبة الغلط والغضب والمؤاخدة كذا عرف قاد عياد الخلق وهي أعمال كما ترى مطلوبة في الشعر نعم مطلوبة في الشعر مقدورة في الطبع نافعة لصاحبها قبل أن تكون نافعة للناس ولهذا أخذت الحسنة وخالق الناس هذا هو الشاهد من الحديد وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن ولا شك أن الإنسان يبلغ درجة الصائم والقائم بحسن الخلق يعني واحد قام يصلي من الليل كله أو جله والآخر يصوم فهذا الذي أخلاقه حسنة قد يبلغ بحسن أخلاقه ما لم يبلغ الصائم والقائم سيامك وقيامك لنفسك أما إذا كنت دا خلق حسن فأنت للأمة أجمع أنت للدعوة أنت للإسلام أنت على ثغر من ثغور الإسلام بحسن أخلاقك وبحسن سلوكك تمشو الإسلام من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تشعر بسمتك بمعاملتك بأخلاقك بطبتك وما أحوجنا وما أحوجنا أن ندعو الناس بأخلاقنا قبل أن ندعوهم بكلامنا هذا دائما وفي رمضان أكثر في رمضان أكثر إذن هاد وخارق الناس بخلق حسن عليكم سعر الله وهذه المخالقة للناس بالخلق الحسن هي نفسها مخالطتهم بموجبة وسلوكياته فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم تماما أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بعض الناس للأسف تتحول أخلاقه في رمضان بحجة الصيام إلى النقيض فلا يرى إلا فضا غليظا لا يتراحى ولا يتراحم لا يألف ولا يؤلف وأمتال هؤلاء قد يبتلى بهم المرء فعليك أن تصبر عليهم وليكن شعارك إني مرء صائم إني مرء صائم وعليك أن تحتمل هؤلاء وخصوصا في هذا الشهر ولا شك أنك مأزور لأنك احتملتهم واحتملت طباعهم بسبب أنك من صائم ولا تريد أن تفسد صيامك ولا أن تلوثه هكذا ينبغي للمسلم أن يفكر وأن لا الصاع صاعين وأن لا بالمثل وخصوصا في هذا الشهر بل الأعظم من هذا إذا ابتريت بمثل هؤلاء في رمضان فلا ترد عليهم وأعلم أن الله قيد لك ملكا مباركا يرد على أمتال هؤلاء لما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان يشتم أبا بكر وأبو بكر سامت لا يرد والرسول يتبسم وهكذا ظل الرجل يشتم أبا بكر وما أكثر الصفهاء في كل زمان ومكان أيشتم أبو بكر لا حول ولا قوة إلا بالله وأبو بكر صامت لا يتفوه بكلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم وفجأة يرد أبو بكر على هذا السفيه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فقال يا رسول الله عندما كان يشتمني ويسبني كنت تتبسم وعندما رضدت عليه غضبت قال يا أبا بكر كان الرجل يشتمك ويسبك وكان هناك ملك يرد عليه لما تكلمت ذهب الملك لا إله إلى الله ما الأفضل أن ترد بنفسك على أمثال هؤلاء أو أن يهيئ الله لك ملكا كريما مباركا يرد على أمتال هؤلاء الذين يؤذون الناس في رمضان وفي غير رمضان قال الإمام أحمد رحمه الله في خسن الخلق خسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس هذا من خسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس إن شهر رمضان يمكننا أن نحوله أو يمكننا أن نحوله عفوا إلى برنامج تقويم سلوكي ونفسي وأخلاقي متكامل على المستويات الفردية والجماعية وظروفه المواتية لذلك الظروف في رمضان مواتية لك أيها العبد لتدخل مدرسة الأخلاق والسلوك في رمضان وتعيد النظر في أخلاقك وسلوكك الأمر مناسب جدا لماذا؟ لأن الشياطين مسلسلة قد سلسلة الشياطين كما أن السكينة تنزل على الصائمين تتيح فرصا لا تعوض لغرس وتنمية خسار حميدة وجديدة يمكن أن تضل باقي في سائر العام ويكفي أن تضيف في قائمة أعمال البر التي ستتقربوه إلى الله بها في رمضان حسن الخلق فحسن الخلق من أزكى وأعلى المنازل ومن أزكى وأعلى أعمال البر بل هو البر نفسه بل هو البر نفسه فقد جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر قال البر حسن الخلق ما شاء الله البر حسن الخلق والحديث أخرجه مسلم ولتتأمل هنا في تلك الإشارات القرآنية الرافعة من شأن البر عن حسن الخلق فقد صحح القرآن أفهام الناس عن مفهوم البر ليدعوا في سياقه الصحيح المتعلق بإصلاح الباطن والجر دون الاقتصار على الشكل والمظهر قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرى وليتامه والمساكين. طُعْمِنِ السبيل وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا هَذِهِ وَاحِدَة وَأَمَّا الثَّانِيَة فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ازع نوازع الخير في النفس تبعث على خلال الخير وأخلاق البر والصرة وصفات الوفاء والصبر وهذه الأخلاق كما طرى أخي المسلم تؤول إلى وصف التقى الذي ما شرع الصيام إلا من أجل تحصيله إلا من أجل تحصيل التقوى لعلكم تتقون وهنا نلحظ أخي الصائم أن الرابط تواطيضة بين التقوى وحسن الخلق بين التقوى وحسن الخلق ولهذا فقد جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم بينهما فكان حبيبنا من أتقى الخلق. كما قال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولأنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس فقد كان أعظم الناس خلقا حتى قال الله جل وعلا ووصفه بهذا الوصف المبارك وأعطاه هذا الوسام الرباني إنها شهادة من الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم ما شاء الله. رب السماوات والأرض يشهد للحبيب المصطفى بهذه الشهادة الربانية التي ستبقى ما دامت السماوات والأرض وإنك لعلى خلق عظيم فحي بأمته التي تقتدي بهديه أن تكون على هذا الخلق العظيم فأين أخلاقنا من أخلاق نبينا فأين أخلاق المسلمين من أخلاق حبيبهم ولهذا هناك من دخل الإسلام وقال الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين مصيبة والله مصيبة أن نشوه عالم هذا الدين بسوء أخلاقنا وبسوء سلوكنا والادهى والأمر هناك من يسيء إلى الإسلام وفي اعتقاده أنه يدعو إلى الإسلام بسوء الخلق وهو يعتقد أنه يدعو إلى الإسلام حسبنا الله نعم الوكيل أين نحن من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إله إلى الله وهنا تتضح العلاقة بين الأخلاق والتقوى فالتقوى هي صلاح ما بين العبد وبين ربه والبر وحسن الخلق وصلاح ما بينه وبين الناس فإذا أصلح العبد ما بينه وبين ربه كان تقيا وإذا أصلح ما بينه وبين الناس كان ضررا والصيام يدعو إلى الأمرين في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي السنة قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب انظر كيف دعا القرآن إلى التقوى وكيف دعاك السنة إلى حسن الخلق واجتماع الأمرين معا التقوى وحسن الخلق يوصل المرء إلى مصاف الأولياء والمقربين وفقدهما أو أحدهما يسلك في سبيل المجرمين ولما كانت الأخلاق الحسن والصالحة فرقانا بين سبيل الأبرار وسبيل الفجار فقد جعله الله جل وعلى إحدى الوظائف العظمى لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صالح الأخلاق هذا الحديث أخرج أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني صحيحة تحت رقم خمسين وأربعين إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فهذه الأخلاق التي صارت قبل, قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم غيوم غبراء قبل بعتة النبي كانت أخلاق لكن عليها الصدأ عليها الصدأ وجللها بالسواد احتاجت إلى تكميل وتجميل فجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعضها إلى كمالها وجمالها ويعيدها إلى الوصف الكريم لتعود كما كانت مكالم الأخلاق إن رمضان شهر الكريم، فلما كان القرآن المنزل فيه كريم كما وصفه منزله سبحانه إنه لقرآن كريم. ولما كان منزل هذا القرآن كريما، كما وصف نفسه سبحانه، يا أيها الناس، ما يا أيها الإنسان عفوا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولما كان من تنزل بهذا القرآن وهو جبريل عليه السلام كريما. كما وصفه الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم دقوة عند دي العرش مكين ولما كان من تنزل عليه هذا القرآن كيما بل أكرم الناس فلا شرمة بعد ذلك أن نرى القرآن باعث لأعلى درجات الكرم والمكان في الأخلاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليكمل مكان من أخلاق إلا وقد تحل بها وتخل عن أضرادها من خلال تخلقه بالقرآن ولا غرابة أن تخبرنا أن تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه خلقه عجب للمسلمين اليوم ينبهرون بأخلاق الغرب هذه الأخلاق الهشة فأخلاق مبنية على الوحيين لا تغطر بأخلاق لا تنبني على الوحي ولهذا فالذين يعاشرون هؤلاء يعرفون حقيقة أخلاقهم ينبغ للمسلم أن يقتدي بأخلاقه بالصحابة وبالسبب الصالح رضي الله عنه وبنبينا وحبيبنا لا أن ينظهر بأخلاق الغرب هذه الأخلاق التي هي أخلاق هشة لأنها ما بنيت على أصول وأسس قوية كأخلاقنا نحن المسلمين لكن للأسف لما ضيعنا الأصل ضاع الفرع لا حول ولا قوة إلا بالله لا غرابة أن نرى أن أخلاق المسلمين اليوم يندلها الجبين لأننا ضيعنا المصدر ضيعنا المصدر الحقيقي وضيعنا المنبع الصافي الذي تستمد منه أخلاق المسلمين لهذا يظهر لنا أو تظهر لنا أخلاق الكفار بأنها هي الأخلاق فانبهرنا بها ولو علم القفاء ما في أخلاقنا والله لجال عليها بالسيوف. متذاكم الله خيرا. لا إله إلا الله مكارم الأخلاق التي توزعت في أكايم العالمين من الأنبياء والأتقياء والصالحين تجمعت في شخص سيد المنسلين وهذا شرف وفخر لنا يا أمة محمد هذا شرف لهذه الأمة أنما أن نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تجمعت فيه كل الأخلاق التي توزعت في أكايم العالمين من الأنبياء والأتقياء والصالحين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم حبيبنا جمعت كل تلك الأخلاق لأنه خاتمة الأنبياء والرسل والقرآن الذي تخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال غض ضنيان عنك ما أنزل بخلاف الكتب السموية الأخرى التي علىها من الزر والتحريف والتشويه والبطل ما يخدم مصالح أولئك الذين أنزل عليهم بخلاف كتابنا وكتاب ربنا سبحانه وتعالى أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإذا كان هذا الكتاب المبارك محفوظا إذا ينبغي أن تكون أخلاق المسلمين محفوظا بحفظ, هذا الك... بحفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب لما ضيعنا الكتاب ضاعة الأخلاق هذه المعادلة كواحد زائد واحد يساوي اثنان ضيعنا كتاب ربنا فضاعت أخلاقنا لا غرابة أن يحصل هذا الأمر فساءت أخلاقنا للأسف الشديد وصلنا مثالا سيئا تضرب به الأمثال في المجتمعات لا أسوأ من العرب لا أسوأ من المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله والله إن نسمع لأمور يمدلها الجبين وخصوصا من إخواننا الذين يكونون في الغرب إذا كنت سيئا بعين إخوانك في بلد المسلمين فلا غرابة أما أن تكون مسلما في بلد الغربي وأن تكون سيئ الأخلاق تنفر هؤلاء من الإسلام بسلوكك وبسوء أخلاقك فأنت أسأت للدعوة وأنت معول هدم للدعوة فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن كنت بين إخوانك وفي بلدك فكما يقال إذا عمت هنت أما أن تكون في بلاد غيرك ينبغي أن تتحل بالأخلاق وما عرف سكان آسيا حسن الخلق إلا من التجار المسلمين الذين ذهبوا إلى تلك المناطق ولهذا ينبغي أيها المسلمون إذا ابتلاك الله بالعيش في بلاد هؤلاء الكفار أن تكون نموذجا نموذجا في أخلاقك وما يليك لعل الله تعالى يهدي بك هؤلاء الأقوال بسلوكك بأخلاقك بمعاملتك هم لا يبحثون عن دينك ينبغي أن تشخص هذا الدين وأن تجسم أخلاق سيد المرثلين في معاملتك وسلوكك لتكون قدوة وتكون أسوة حتى لأحد الأخوة وهذا الأخوة مقيم بأمريكا ولما وقعت ما وقع من تلك الفتنة هناك كان أمرا بداهيا أن تقوم السلطات بالاستجواب وبالبحث عن المسلمين والبحث عن سلوكاتهم هذا الأخ المبارك يسكن في إقامة يعني في عماره وعندما وقعت تلك الأمور في إحلاع سنستنبر كان هو في المغرب لم يكن هناك لم يكن في أمريكا وهذا من لطف الله تعالى به ومع ذلك أب هؤلاء أن يبحث عن سيرته فذهبوا إلى بيته وطرقوا البيت فلم وجدوا أحد وهم يعلمون أنه ليس وإنما قصدهم لعل أحد الجيران أن يكلمهم وفعلا إمرأة عجوز تسكن بجانب هذا الرجل خرجت فوجدتهم فأظهروا بطائقهم أنهم ينتمون إلى المخابرات الأمريكية قالوا لها نريد أن نعف عن هذا الرجل وأن نعف سلوكه وسيرته ماذا فعلت المرأة؟ شتمتهم وسبتهم قالت ما لا تريدون من هذا الرجل والله إنه لنعم الجار والله إن أخلاقه عالية أفضل من أخلاقكم فإن لم تذهبوا من هنا سأستدعي محاميي الخاص وأقم عليكم دعوة هكذا كان رد المرأة دفاعا عن هذا الشاب لما عاد الرجل لما عاد هذا الأخ إلى أميكا ونزل في المطار أخذ من المطار إلى أماكن الاستنطاق ليسألوهم فقالوا له هكذا بالحرف فقط نريد أن نتعرف عليك لأننا في الحقيقة عرفناك قال كيف عرفتموني قال عرفناك من خلال شهادة جارتك لا إله إلا الله ننظر إلى هذه الشهادة يعني جارتك شهدت عليك بكذا وكذا وكذا ولقد أخذنا شهادتها فانطلق راشدا إلى بيتك ولن تخش شيئا انظر يا لحسن الخلق انظر إذا كان الإنسان دا خلق يهيئ له الله جل وعلا من يدافع عنه في غيبته وينصره في غيبته إن تنصر الله ينصركم يمكن أن تنصر الله جل وعلا بحسن خلقك وأن تنصر الإسلام بحسن خلقك ولهذا فهذا الأمر يحز في النفس ويؤلم القلب على ما يسمع عن إخواننا سواء في الداخل أو الخارج عن سوء الخلق وفي بعض الأحيان نشعر بالفرح وبالغبطة وسوى الصرور عندما نسمع بأخلاق إخواننا وسلوكهم في بلاد المهجر وأن هذا السلوك الحسن هو سبب في دخول الناس في دين الإسلام ولولا الإطالة نصردت عليكم قصصا وسأسرد عليكم هذه القصة هذه القصة صردها علينا أحد العلماء في بلادنا هذا العالم يسمى بالكتان يحكي عن شاب عن فتاة أتت من أمريكا إلى مصر أتت من أمريكا يعني من, من غرب أمريكا من غرب أمريكا وما يسمونه بالفاوست يعني منطقة بعيدة أتت من غرب أمريكا إلى مصر تريد أن تتعلم وأن تعرف. تريد أن تتعلم على كل حال التقافة المصرية هي ما أتى بها إسلام ولا تريد أن تعيف عن إسلام ولا شيء وأنتم تعلمون بأن في مصر هناك جامعة أمريكية يعني لما أتت مصر ودخلت هذه الجامعة واختلطت بطلبة الجامعة كانت طوى أن كل طلاب الجامعة يتهافتون عليها يريدون أن يتحدثوا معها أن يجالسوها في مقهى، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة في شباب المسلمين المنظهر بالغرب وأبنائه وبنائه بنوابا <تصفيق> واحدا ذلكية كان لا ينظر إليها ولا يجالسها وكم من مرة اعترضت سبيله تريد أن تسأله عما يتلق بدرس أو كتاب أو كذا وقصدها فقط تريد أن تكلمه فكان يتفاداها، ولا يكلمه في يوم من الأيام أوقفته وقالت له أريد أن أسألك سؤالا لماذا كل الطلبة في الكلية يطمحون أن أجالسهم أو أحدثهم أو أبتسم في وجوههم إلا أنت فلماذا تبتعد عني؟ قال أنت أجنبية عني وديننا يوص بكذا وكذا وكذا وكذا وصرد عليها جزءا من النصوص فسكتت الفتاة. ما تفعلت؟ ذهبت لتبحث عما قاله هذا الشاب، وانكبت على دراسة الإسلام وقراءة القرآن، واتصلت بأساتذة من الأزهر وخصصت وقتا لدراسة الإسلام، فانبهرت انبهرت مما رأته في إسلامنا. فأتت إلى هذا الشاب وقالت له أحيطك علما بأنني اقتنعت بهذا الدين وأنا أشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله لم يقف الأمر هنا جاءت العطلة وعادت الفتاة إلى قريتها يعني هي قرية في الغرب البعيد أمريكا وأبوها هو من يحكم هذه القرية عندما نقول حيكا ليست كقرى المسلمين أبوها هو حاكم هذه القرية قالت لأبيها يا أبي لقد وقع لي كيت وكيت وكذا وكذا وحكت له القصة فبدأت تحدث أهلها عن الإسلام فقال لها أبوها هذا دين جميل إن كان يوصي بهذه الأمور فأسلم الأب وأسلمت الأم وأسلم الأخ وأسلمت الأخت يعني كل الأسرة أسلمت لم يقف الأمر عند هذا القدر. سمع أهل القضى بإسلام العائلة فأتوا إلى حاكمهم هذا فسألوه فقامت فأقامت الفتاة محاضرة تعرف بالإسلام وأهله فما كان من أصحاب هؤلاء الله إلا أن دخلوا كلهم في دين الله أفواجه الله أكبر ومن حدثنا هو عالم من علمائنا ومعروف في بلدنا عادت إلى مصر والتقت بذلك الشاب وأخبرته الخبر وعرضت عليه نفسها فتزوجها ولله الحمد وعاد جميعا إلى أمريكا لنشر الدعوة إلى الله جل وعلا انظر يا إخواني إلى حسن الخلق وحياكم الله انظر إلى حسن الخلق وما يفعل وكيف يؤتل في النفوس فنسأل الله تعالى أن يسلح أخلاقنا لا إله إلا الله يقول الحبيب المصطفى أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا فإذا حجت بالصيام حسن الخلق مع التقوى فجت برضى ربك لعلكم تتقون ها؟ تذكر الآية لعلكم تتقون والحديث إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفت ولا يصخب خلق يعني إذا جمعت بين التقوى والخلق في رمضان فُزت برضى ربك وبجوار نبيك في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله اللهم حسن أخلاق المسلمين يا رب العالمين اللهم رد المسلمين إلى إلى الأخلاق الحسنة استمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إليّ وأقرابكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقا احفظوا هذا الحديث يا أخوان لو خرجنا من هذه الكليمة بهذا الحديث هذه الليلة وحرص كل واحد منا على أن يطبق هذا الحديث لأنعم الله علينا نعمة لن ننساها أبدا نسمع إن من أحبكم إلي أتريد أن تحظى بحب رسول الله وأن تكون من هؤلاء وأقربكم من مجلسه الله أكبر الحب زائد القرب ليس الحب وحده تحظى بحب رسول الله وتحظى به ألا تريد أن تحظى بحب رسول الله وتحظى بقربه إن من أحبكم إليّ وعقالكم مني مجلسًا يوم القيامة من طيب إن من حبكم إليّ وعقالكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقا آه وإنا أبغضكم إلي إحدى الأخي الكريم إن تكون من هذا الصنف أو تكون من هذه الشاكلة وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أصناف بينها الحبيب المصطفى فلا تكن منها وإذا كنت منها فأنت في رمضان أعد النظر في نفسك وأخلاقك وسلوكك وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الترطارون الترطار كثرة الكلام من كثر كلامه كثر شقته ومن كترسقته كانت النار أولا به الترطارون والمتشدقون والمتفيقهون قالوا يا رسول الله قد علمنا الترطارون والمتشدقون يتصدقون بالكلام يتكلمون بأشداقهم بتعاوز في الكلام قد علي من المطرطرهون ومتشدقون فمن المتفقهون قال الحبيب المصطفى هل متكبرون هل متكبرون نعوذ بالله من الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ضرة من كبر ومن كبره سيء وهو أول ذنب عصي الله تعالى به عصاه به الذي تكبر واستكبر على أن يسجد لآلنا عليه السلام نسأل الله جل وعلا ولقد أطلنا عليكم أن يحسن أخلاقنا وأن يوفق لنا لتحسين وتصحيح أخلاقنا في هذا الشهر المبارك اللهم إنا نسألك حسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم إنا نسألك حسن الخلق اللهم إنا نسألك أن تكون أخلاقنا كأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نحض بقربه ونحض بالقرب من مجلسه ونحض بخبه جزاكم الله خير جزاء على متابعتكم وجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا أن يوفقنا لقيام هذا الشهر والصيام وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يكون صيامنا على هدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم وأن يغفر لنا ولكم وأن وياكم من العتقاء من النار في هذا الشهر البارك وأن يختم لنا ولكم بالحسناء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. أو في السجود بين يديك بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم نسأل الله جل وعلا أن يوزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك واجعل دخولنا هذه الغرض خالصا لوجهك واجعل حضورنا جميعا في هذه الغرض خالصا لوجهك ولا تجعل أحد فيه شيئا جزا الله خيرا كل من معان على نشر هذه المادة ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله وجعل ذلك في ميزان حسنات فائليه ومستمعيه والدالين عليه ولا تنسونا من صالح دعائكم مع تحيات إخوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة